ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تغسلوا الميزان ولو برضاها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ صَالِكَ الْفَقَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مِمَّا يَعْرِفُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آباء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلام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 فبأي آماء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن وَراسِئِن استتطَعتُب أَنْ, أن تَنْفُدُ مِنَ قطوال السمواتِ وَلََض فًا فُد لا تَنفُدون إِلَّ بِسُ القان فَبِأَ إ رَبِّك يَا بَنِي سَالُو عَلَيْكُمَا شَوَاعٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فبأي آمنتما ربكما تكذبان في يوم إذ لا شفعا عند الله إن ولا جاان فبأي آمنتما ما تكذبان يعرف المجرمون بشيماهم فيوخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم وأنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بيننا وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف نقان ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 على فرش دقائها بيستبرق وجن الجنتين د فان باي ارا ربكما تكذبان بِهَِّ قَافرَةُ الطَّوْسِ لَمْ يَطبِسهُم إوسُ قَب لَهُم وَلَا ج فَبِأَ آب إِ رَبِّكُ ماَا تُكَذبَ كَأََّ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 وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَانِ مَتَاعًا فَبِأَيِّ آلاء 126. فيهما عينان من الضاختان 127. فبأي آلاء ربكما تكذبان 128. فيهما فاكهة ونخل ورمان 129. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان إن خيرات حسام فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لَمْ يَتَنَفَّسْهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَلَى قِرْفٍ فَوَيْلٌ لِّأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ